بسم الله الرحمن الرحيم المنارة البيضاء للإنتاج الإعلامي تقدم النفير العام كلمة للشيخ الفاتح أبو محمد الجولاني المسؤول العام لجبهة النصرة حفظه الله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 وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلى أبناء جبهة النصرة قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب لقد بلغ إلى أسماعكم المجزرة التي ارتكبها النظام في الحولة وشاهدتم كالجميع صور قتل الأطفال والنساء قبل الشيوخ والرجال بطريقة الذبح وما ذنب هؤلاء الأطفال إلا أنهم من أبناء الإسلام السنة فيا أبناء الجبهة لقد أثبتتم في شهور قليلة نكايتكم في العدو فدمرتم موكارهم الأفرع الأمنية واقتحمتم العديد من حواجزهم وفجرتم من آلياتهم ما فجرتم واستهدفتم من قياداتهم ما استهدفتم ثم قبل هذا وذاك وبعده فأنتم تحملون راية صافية نقية لا إله إلا الله فكل هذه المقدمات جعلت ابناء الإسلام ينتظرون غضبتكم وردكم على مزرة الحولة أما رأيتم صور الأطفال الذين ذبحوا بالسكاكين أما رأيتم صور النساء التي قتل أما رأيتم أعراض المسلمين ما فعل بها أما سمعتم استغاثات الأطفال فصبرا يا بنيتي صبرا فلولا أن يكون تأليا على الله لكبت أن أقسم بالله أني أرى مصرع عبشار يتراء أمام ناظري وعليه فإننا نعلن نفيرا عاما لأبناء الجبهة خاصة ولأهل الجهاد عامة في أرض الشام أن تشعلوها على عدوكم نارا ولا تفوتوها عليهم سلاما فقم يا ابن الجهاد وجرد حسامك يا فتاة وانزل بساح الوغا واحمل راية العز وضربا بالسيوف ورميا بالرماح ورشقا بالنبال ووجئا بالخناجر والحراب شد عزيمتك وعد عدتك وامضي على بركة الله قاتل الظالم الطاغية الفاجر الكافر وأعوانه وجنده لا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة أروهم غضتكم يا أسود الجبهة أروهم سيوفكم يا أسود الشرقية أروهم فعالكم يا أسود الشمال يا ابناء حلب وإدلب العز وحمات وحمص أروهم سأركم يا أسود ذرع أروهم بطولاتكم يا أهل دمشق أروهم بطشكم يا رجال الغوططين فاليوم يومكم يا أبناء الجبهة لقد أقسموا أن لا يتركوا السلطة حتى تجر الدماء الحصا ألا فلتكن تلك الدماء الجاريات دماءهم ألا فلتكن تلك الدماء الجاريات دماءهم ويا أهل الجهاد في أرض الشام وحدوا صفوفكم تحت راية لا إله إلا الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فعز من قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مصعوص ويا أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته